الدرس الثالث التليفون واحد استمع إلى الكلمات والعبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك مكالمة مرئية تطبيقات الهاتف المنبهات التقويم المذكرات الهاتف المحمول التقاط الصور